إنِ كُاتُم مُؤمنِنين إَّمَ المُؤمنِنونَ الذيينَ إذَا ذُكِرَ اللهَّهُ وَجِلَ قُلوبُهُم وَإذاَا تَُتْ عَلَيهِم آيَتُهُ ذدَتهُ إم نَو وَعَلى رَبِّهِم يتوكلون.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 خَرجَكَ رَبّكَ مِن بَيتِكَ بِالحقَقِّ وَإِن فرَيقُم مِنَ المُؤمنِنينَ لَكَارِهون يجادِلونكَ فِي الحَقِّ بعدمَا تَبَيّنَكَأَ ماَا يُسَاقُون إلى المَووتِ وَهُم يظُرون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 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمَنُوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاء قُلْ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّائِرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا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 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عَدُوًّا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكف عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَوْقِعْ عَلَيْنَا عَذَابًا أَلِيمًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولاء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 نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ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 وَلَوْ تَوَاَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 اعيونكم قليلا ويقللكم في اعينهم ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور يا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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا جَاءَتِ الْفِئَتَانِ نكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقوب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ورهاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا, وذوقوا عذاب الحريق ذَلِكَ بِمَا قَدمَتْ أَيدكُمْ وَأَن اللهَّهَا لَْسَ بِضََّامِ للِعَبيدَ كَدَأْ بِآالِ فِ جعونَ والَّذينَ مِ قَبلِهِمْ كَثَروا بآياتاتِ اللهَّهِ فَأخَذَهُم اللهَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إن الله قوي شديد العقوب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم Kedأ b'áli Fidh'aon والذين من قبلهم كذبوا b'آيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل Fidh'aon وكل كانوا ظالمين إن شر لِأَندَ اللهَِّ الذيينَ كَفَوفَهُم لا يؤمنِنون الذيَّذينَعَهََّ مِنهُ ثمَُّ يَون قُبونَ هْدَهُم فِي كلُ مََّ ثمَُّ يَون قُبونَ فِي كلُّ مَرَّةِ وَهُم لا يَتَّقون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 INNA ALLAHA LA YUHIBBUL KAFIRIN WA LA YAHSABAN ALLADHEENA KAFARU SABAQO ANNAHUM LA YU'JIZO وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَرِينَا مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 اي يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبال مؤمنين والف بين قلوبهم لو ان ثقت ما في الارض جميعا ما الَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْفَمِ مِنَ الَّذِينَ كَثُرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونِ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن فيه بِكُمْ مِنَ الْأَسْرَارِ يَعْلَمُ فِي <تصفيق> قُلُوبِكُمْ خَيْرَ يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 إ الله بكلّ شيء إ